السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة وللقوة ذكر الله تعالى في كتابه قصة قارون مع أن الأحداث التي وقعت لموسى عليه السلام مع قومه كانت أحداثا متنوعة متعددة كثيرة والأشخاص الذين كان موسى عليه السلام يتعاملوا معهم هم قوم متعددون كثر ومع ذلك اختار الله تعالى قارون ليخلد قصته في القرآن فلماذا اختار الله تعالى قارون هذا اولا ثانيا كيف تعامل موسى عليه السلام مع قارون كيف تعامل قارون مع المال الذي كان عنده ما هي نظرة الناس للمال الذي كان عند قارون تعالوا اليوم في برنامجنا مسافرون ندخل سويا الى قصر قارون نتلفت في انحائه لننظر الى ارائكه ننظر الى خزائنه ننظر الى تلك المفاتيح التي تنوء بالعصبة وللقوة كيف كان يتعامل قارون مع هذه الاموال كيف كانت نظرته للناس نخرج من قصره ثم نركب معه في قافلته لننظر كيف كان الناس يتعاملون ايضا مع قارون وكيف تنوعوا وما هي نهايته عبر ينبغي أن نقف عليها نحن اليوم معكم وأسأل الله أن ينفعنا بمن نتكلم عن فمرحبا بكم ويسعدني والله بقاؤكم معنا فأهلا بكم السلام عليكم ورحمة الله طبعا يا شباب القصص التي ذكرها الله تعالى في القرآن تستطيع أن تقول أنها يعني حددت يعني بسبب كثرة العبر التي فيها يعني مثلا ذكرت لكم سابقا لما سأل أبو ذر النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله كم عدد الرسل قال عليه الصلاة والسلام مئة وعشرون ألفا هؤلاء المئة وعشرون ألف اختار الله تعالى منهم فقط خمسة وعشرين نبي حتى يذكر قصصهم حتى يذكر أسماءهم وهل خمسة وعشرين نبي أيضا منهم خمسة عشر نبيا ذكرت قصصهم وعشرة نعرف أسماءهم ولا نعرف قصصهم اكثر نبي ذكر الله تعالى قصته في القرآن وذكر اسمه 183 مرة وذكر قصته في 25 موضع من القرآن من هو؟ موسى, موسى, موسى عليه السلام موسى عليه السلام نحن نعرف قصة ولادته وقصة تربيته وما هي الأحداث التي وقعت له قبل النبوة وما هي الأحداث التي وقعت له بعد النبوة نعرف قصة زواج موسى عليه السلام. كيف تعرف على والد امرأته نعرف المهر الذي دفعه موسى ليتزوج حتى هذا نعرفه صح. شوف من شدة الدقة بينما مثلا ابراهيم وهو خير من موسى عليه السلام ومع ذلك ما نعرف التفصيلات عن عيسى عليه السلام شعيب لوط غيره من الأنبياء هؤلاء لا نعرف التفصيلات التي نعرفها نحن عن موسى عليه السلام اليوم سنقف في قصة موسى عليه السلام على رجل كان ابن عم لموسى ولما رأى موسى قد أوتي الرسالة والنبوة غضب وبدأ يسب موسى في كل موطن ويتنقص موسى عليه السلام كأنه يريد أن يجمع إلى ملكه الذي عنده من المال يريد أن يجمع إليه الرسالة والعروف في الأرض ذكر الله تعالى تفصيل قصته تعالوا اليوم يعني نعيش في صحة تعبير دوحة من دوحات القرآن وواحة من واحاته نتلو هذه الآيات نقص على بعض العبر التي ذكرها الله تعالى في قصة قارون يقول الله عز وجل إن قارون كان من قوم موسى إذا هو ابن عمه وكان يعيش معهم فبغى عليهم, بغى عليهم غارب الإنسان ما يبغي على غيره ويظهر ويظلم إلا لسبب صحيح صح, صح؟ يا كما قال الله تعالى كلا إن الإنسان ليطغى متى راه استغنى لكن لو الواحد ما عنده فلوس ما, ما, ما طغى لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثه لا ينظر الله اليهم وليس لهم ولهم عذاب اليم ذكر منهم قال عائل مستكبر واحد فقير وما عنده شيء ومستكبر وشايف نفسه على الناس يا اخي هذا دليل من قلبك مريض لانك ما عندك اي شيء يدعوك الى الكبر لكن لو واحد فرضا استكبر لاجل اشياء معينه عنده واحد يملك ملايين شيء فاستكبر نقول هذه معصيه لكن يعني على الاقل فيه سبب أنه يستكبر، لكن واحد فقير منتهي ويستكبر على الناس وكله من طرف أنفغ ولا يلتفت إلى أحد هذه المشكلة قارون بغى عليهم لسبب وهو أنه أصلا كان عنده من الأموال والأشياء التي تجعله يطغى وبعدين ما قال الله تعالى فتكبر عليهم لا فبغى عليهم وهذا يدلك على أن بعض أصحاب الأموال والمسؤوليات إذا صار عنده أموال وبدأ يسيطر على عدد من المسؤولين يعني مثلا مدير الشرطه صاحبي ما انا انا اللي معطي السياره اللي سوقها مدير رئيس البلديات ايضا صاحبي انا اللي ضبطت علاقتي معه مدير جهاز المباحث ايضا انا وضعي معاه حلو لاني انا سافرت به مره على حسابي وديتها معي باريس ويتمشى وكلفت 100 الف ريال وانا اللي دفعتها انا وبالتالي انا لما آتي واطغى على أرض فلان واخذها هو ما يستطيع ان يشتكيني كما قال إذا اذا ضل الامير وكاتباه وقاضي الأرض أسرف في القضاء فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. إذا كان الواحد الأمير بيظلمه، والقاضي لن ينصفه، وجهاز المخابرات ولا المباحث والشرطة كلهم ضدي. إذا أنا من من سينصروني؟ فهنا قارون ضبط أموره مع البغي البقيه ثم بدأ يبغي. أخذ أرض هذا، وعجبتها المزرعة جو أخذها المزرعة، أعجبتها المرأة جو تزوجها غصبا عن أبيها، أعجبت مثل ما يفعل اليوم عدد كبير من الطغاة صحيح مع أفس. يعني يكثر ماله ويبدأ يبحث عن مناصب ثم يبدأ يبغي على الناس ولا يستطيعون يستخرجوه منه فه. كما حدثني أحد القراء الذين يرقون الناس يقول جاءني مرة شخص عنده ألم شديد في يده لا يكاد يعني يدعي ينام في يقول فإذا هو تاجر كبير جدا وله مسؤوليات يقول فرقيته الرقي الشرعي عمرارا ولا تبين شيء وقال لي يا أخي أنا ذهبت للطب ولا, ولا أفادوني فقلت لعلها دعوه من مسكين ظلمته يوما ويعني واصابك الله تعالى بهذا يقول فخرج من عندي ثم جاءني والله بعد اسبوعين او ثلاثه وقد شفي وقال نفعتني هذه الكلمه أكثر مما نفعني غيرها قلت كيف قال انا كنت ابني قصرا وبجانبه ارض فاردت هذه الأرض اضيفها للقفر وسالت عنها فاذا هي لام ايتام زوجها توفي وترك لهم هذه الارض حاولنا أنها تبيعها فابت قالت انا مسكينه لما ابيعكم ياها ب200 300 الف الفلوس سنصرفها خل هذه الارض تمسك فلوسنا وتزيد قيمتها يكبرون اولادي يبنونها يقول حاولنا نغريها فابت يقول القارئ هذا فقلت له فماذا فعلت قالوا لا دبرت الموضوع في البلديه وكتبوا الارض باسمي شوف الظلم الصريح فبغى عليهم صار عنده طغيان يقول فوالله كنت أرى هذه المرأة تأتي وتدعو علي والعمال يشتغلون في أرضها يحفرون عشان يزرعون الزراعة ويدخلون في السور وتدعو علي وتصرخ والعمال يظنونها مجنونة <تصفيق> يقول فوالله مكتمل اكتمل السور إلا واصابني هذا الألم الذي لا أستطيع أن انام منه يقول فقل تحمد الله أن الله لم يصبك بما هو أعظم صحيح. يقول لما خرجت من عندك ذهبنا واعتذرنا منها واعطيناها فلة كبيرة يعني بأضعاف أرضها حتى رضيت وسامحتني فأذهب الله عني ذلك أنا أعني أن بعض الناس حيثنا مثل قارون يكثر ماله فيبغي ذلك الله تعالى يقول كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز يعني كنوز ذهب فضه أموال ما إن مفاتحه هنا الله تعالى ما وصف ما وصف مقدار المال وصف المفتاح المفتاح اللي تفتح بهذا هذا يدلك مثل ما يكون عندك أنت مثلا أموالك أقول لك كم عندك فلوس تقول والله أنا حاطها عندي في خزنات في البيت فأقول يعني كثير الفلوس تقول والله شوف هذه المفاتيح فإذا 25 مفتاح فأقول أف تقول والله عندي 25 الخزنة مليانة فكثرت المفاتيح عنده حتى إنها ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة جاءه قومه ينصحونه اذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين ليس لا تفرح ان الفرح والسرور مكروه في الاسلام لا لكن لا تفرح الفرح الذي فيه نوع من الطغيان أي. الله ما يحب الإنسان الذي إذا فرح قال والله اليوم سعاده اليوم انس جيبوا الخمر جيبوا كذا لا لا يكون فرح منضبط بالضوابط الشرعيه إن الله لا يحب الفرحين طيب كيف تتعامل مع مالك وابتغي فيما آتاك الله الدار الاخره طيب والدنيا اتركها يعني ما أسكن بيت حلو ما أركب سيارة حلوة ما أتزوج ما أسافر ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما احسن الله إليك أحسن للناس مثل ما الله تعالى أحسن إليك وجعلك ذكي تجمع الفلوس وعندك لسان حلو تقدر تقنع فيه في أثناء المفاوضات حلو. وتغلبهم وعندك تفكير وعندك قدرة على الإدارة ما الله احسن إليك ما جعلك غبيا مسكينا صحيح. معاقا أحسن للناس أحسن لنا. وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغى الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين طيب هل قبل هذه النصيحة لا, لا قال إنما أتيته على علم عندي قال الله او لم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته ركب المركب العظيم وطلع جدا من الناس مثل ما يفعل بعض الناس أحيانا في ركوب هالسيارات الفارهة جدا ويخرج إلى الناس كأنه يقول يا ناس انظروا الي ناس شفوني والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من لبس ثوب شهرة في الدنيا البسه الله ثوبة مذلة يوم القيامة أو قال عليه الصلاة والسلام ما يجوز الواحد يلبس شيئا أو يفعل شيئا لأجل أن يشار إليه بذلك واحد كذا راح واشترى ساعة مثلا مليون ونص ريال بعدين هو جالس يبدأ يسوي كذا وقد يقول لك والله هذا يصدق أنا خدتها كنا في باريس مرة وكان ما صنعوا منها إلا ثلاث حبات في العالم كله واحد اشتراها كذا وواحد اشتراها وأنا لحقت على الثالثة ما هي بغالية رخيصة مليونين دولار. بس رخيصة. وهو قصده أن يشتهد يعني أن يلبسها شهرة وش راكي شيخ باللي يرمون الفلوس على الناس احيانا ايضا الذين يعبثون بالمال في يعني مع الاسف غالبا تقع في اماكن, في, شبهات يعني في اماكن محرمة ملاقص وغيره ويبدأ احيانا يعني يدعي امام الناس بها في بعض الطغاية يستمتم عنده مجموعة من الناس وتقعد كده يخلني يلا يا ناس أحسد. وهذا ايضا فيه, فيه ايضا اذلال يعني هو لو كانت نيته ان يتصدق في اسلوب الصدقة واذا كان نيتك انك تهدي هدية لهم في اسلوب معين للهدية ليس انك ترميها عند قدميك والناس ينطرحون عند قدميك يعني وان كان الفقه بالمناسبة تكلموا عن النثار النثار في الاعراس وقال أيه. ولا بأس به يعني تنجيب. لانها عادة تنقيط على أيه. العروس <تصفيق> <تصفيق> كنا واحنا صغار الحين ما موجوده والله واحنا صغار كنا تسمعون يدخل <تصفيق> مع امي الى الحريم فياتي ابو الـ الـ الـ ابو العروس في الغارب ويكون صارف خمسينات زين مثلا 5000 ريال فبتجي لها مثلا كم خمسين تقريبا عشرين تجي لها مئة مئة ورقة خمسين أي. فيرمي عشر عشر والصغار والناس يجمعون هذا الفقهاء عبروا عنف بالنسار و في حكمه لكن إذا كان هو يعني يتعمد أن يعني أن يذلهم بهذه هذا هو المحرم أي. قارون خرج على قومه يقول الله فخرج على قومه في زينته الناس ينظرون إليه قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليتنا مثل ما أُتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقارون هو طلع أصلا حتى هؤلاء المساكين يرونه قال الذين شوف عاد قال الذين أُوتوا العلم الناس اللي عندهم من العلم والإيمان ما يمنعهم من أن تطير قلوبهم مع هذا شوف يا جماعة ترى يعني حتى نكون أيضا عدلا عندنا عدل ما نكون مثاليين جدا لا يظن يعني مثلا أنتم ولا الأخوة والخوات إن احنا والله إذا الدنيا لا نرتفد إليها وخلاص لا والله أخي أنا ودي يكون عندي أحسن سيارة ويكون عندي أحسن صح. بيت وأتزوج أحسن امرأة ويكون عندي أحسن منصب وهذا أمر يعني موجود في الإسلام ولا بأس به من الواحد يفعل هذا النبي عليه الصلاة والسلام كان أحب الشراب إليه الحلو البارد وكان يلبس حلة جميلة يعني والله تعالى يقول كل من حرم زينة الله التي خرج العبادة وامة بنعمة ربك ايو وامة بنعمة ربك فحدث فكون الإنسان يستمتع بالأشياء هذا مو محرم لكن الذي نعني يا جماعة أن لا يصبح نفس الإنسان ضعيفة كلما رأى أحدا مفضلا عليه بشيء من ذلك يبدأ يقول يا أخي يا عندي مثل هالسيارة يا الله شوف شوف شوف تمشي تمشي يا الله زين وبعدين مثلا يرى معك جوال بعدين يقول من وين هالجوال تقول والله ان شريتها مثلا بأربع الاف ريال قال يو يا, يا اخي يا ليت عندي طيب ما انت عندك جوال بعد ريال ماشي وضعك؟ وضعك او مثلا انت تشتغل؟ قال والله اشتغل كم راتب قال والله راتبي عشر الاف فيقول في نفسي يا انا راتبي تلات يا ليتني مثله. طيب ما هو في ناس راتب الف ريال صحي انت احسن منه وكلما مثل ما قال الله تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعن به أزواج منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتناهم فيه ورزق ربك خير وأبقى فالواحد أيضا مطالب صح أن نحن نحب المال ونحب الفلوس نحن قاعدين نتعب أنا أداوم في الجامعة وأدرس الطلاب وتمسكني زحمة الطريق الداري كل عشان أخذ راتب الله نمسح الناس لكن لو أوقفوا الراتب وأوقفت الوظيفة في لا ترفع رأسك تكسر قفطك تجزر قبتك صحيح لكن التعامل مع مع المال ينبغي أن يكون بالمنهج الشرعي هؤلاء قوم قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وكأنهم يقولون لو كان عندنا مثلك قارون كان فعلنا مثلك نعمل أبها وظهور للناس قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم وي لكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا قال الله ولا يلقاها إلا الصابرون طيب ايش اللي حصل في قارون السمر على بغيه وعلى فجوره لا يخرج زكاة من ماله ولا يتصدق على احد ولا يحسن الى احد بل كل مرة يحاول ان يزداد بغيا وعدوانا بهذا المال وسبحان الله بعض الناس يعني دراهمه كل درهم يقول للثاني اقبل عليه اقبل عليه فيبدأ لا يكفي احيانا يملك مئة مليون ومئتي مليون وثلاثين مليون لا يبدأ يجمع الاكثر من ذلك وربما ظلم الناس في هذا مثل ما ذكرنا سابقا لما تكلمنا عن بعض الذين يكونون في مسؤوليات معينة ويبدأ احيانا يحتال على بعض الناس ليأكل أموالهم انا أعطيك مثالا صريحا احيانا يأتي بعض الناس إلى شخص معين ربما يكون مسؤولا في في في في أي جهة من الجهات جهات تعليمية جهة صحية جهة اجتماعية أي جهة التي يحتاج الناس فيها إلى تخليص معاملاتهم فيأتي اليه بعض الناس لأجل أن مثلا يعدل شيء في وظيفته ولا ينقل من بلد إلى بلد أو ينقل زوجته تكون مثلا موظفة في الصحة موظفة في التعليم، موظفة في شؤون اجتماعية في أي مجال إلى مجال آخر فبدل ما يحسن إليه إحسانا عاديا هذا المسؤول الكبير اللي يملك ملايين، وهذا المسجين الفقير ربما ليس عنده لراتبة يبدأ يقول اشوف انا بخلص موضوعك لكن اول ثلاث رواتب تسلمها زوجتك او انت بعد النقل دخلها في حسابي وهل انت مضطر الى يعني زيادة 15 الف في حسابك من هذا الفقير المسكين الذي ربما هذه الخمسة الاف التي يسلمها كل شهر يعيش بها وينفق بها على اولاده ويسدد منها قيمة السيارة بالتقسيط الاشتراه هل انت الى هذه الدرجة لا لكن فبغى عليهم بل احيانا بعض الناس يأتي يتقدم إلى بعض المسؤولين لأجل أن بعض الناس اللي مثلاً تجار كبار ولا أمرا أو كذا لأجل أن يسدد عنه دينه فيأمر أن يعطى مثلا مئة ألف ريال تسديد الدين فإذا جاء ليسلم هالمئة ألف فإذا هي فقط خمسين ألف في كل جماعة أين ذهبت الخمسون الأخرى وين راحت فيقال شوف تبغى الخمسين ولا والله ما نسلم كل فلوس إلا بعد سنتين نبدأ نقول الحساب خطأ التوقيع ما وغير مطابق نبدأ يعني نبحث لك عن أي سبب لنؤخرك خذ هذه الخمسين والخمسين الأخرى قسمت بيننا هل أنتم مضطرون إليها لا ليس كفطرار هذا المسكين هذا اللي حصل عند قارون فبغى عليهم وناس يتمنون أن يكونوا مثلك يقول الله تعالى عن نهاية قارون يقول الله جل وعلا فخسفنا به به فقط لا طبعا. وبداره الارض داره فيها امواله وفيها حاشيته وفيها خدمه وفيها ارائكه فيها كل الاشياء اللي كان اصلا هو يعني يستكبر بها على الناس الخيول التي كان يستكبر بها على الناس لذا ركبها خسف بها معه الحلل التي كان يلبسها خسف بها معه التجان والحلي التي كان يتزين بها خسف بها معه الخدم والحشم اللي كان يقول له ثم العمر وإن شاء الله أنت أحسن واحد أنت أجمل واحد أنت ما في أحسن منك خسف بهم معا لذلك الله تعالى ما خسف به وحده لا يقول الله تعالى فخسفنا به وبداره الأرض طيب هل وجد أحد ينصره فما كان له من فئات ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين له اللي استطاع ينتصر بنفسه ولا وجد فئة تنصره. واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس الناس اللي كانوا يقولون يا ليت لنا مثل ما قلت يا قارون لا أخي شوف الاموال شوف العز شوف كذا واصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون وي وي هي كلمه يعني تقال عند عند الدهش والمفاجاه مثل ما نقول نحن يو مثلا فهم قالوا وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا الان عرفوا ان الله حق يعني في السابق كانوا يقولوا يا ليتني مثل ما اوتي يقولون اللهم لك الحمد انك ما اعطيتنا فلوس مثله ولا كان خسف بنا ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر ل... لولا ان من الله علينا لخسف بنا ويكانه لا يفلح الظالمون ثم ذكر الله تعالى قاعده فقال جل وعلا تلك الدار الاخره نجعلها لمن ليس نجعلها للمؤمنين ولا نجعلها الفاسكين. لا نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبه للمتقين قول الله تعالى هنا يا شباب للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادة بمعنى أن الدار الآخرة ممكن تكون للناس الذين كانت لهم الدار الدنيا أيضا صحيح. يعني انا ممكن يكون لي الدار الدنيا والدار الآخرة كلها نفس الوقت فيكون عندي في الدار الدنيا مراكب حسنه وبيوت حسنه وجاه وأولاد وعز وشرف ومنظر حسن واستمتعت في الدنيا وسافرت وإذا طلعت مكة اللي والله عندي بيت وإذا طلعت الأبهى اللي عندي بيت وإذا طلعت الخارج اللي عندي قصر في هنا وقصر هذا مو ليس حراما ان الواحد يتوسع في دنيا هذا ليس حراما لكن أهم شيء أن تجعل هذه ليس فيها ظل لأحد وليست فيها طغيان على أحد أو أكل أموال الناس بالباطل فممكن أن يجمع كما قال ما احسن الدنيا ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل يعني إذا اجتمعت الدنيا والآخرة وصار الواحد استمتع في دنياه ايضا استمتع في آخرته هذا ما في أحلى منها, منها لذلك الله عز وجل قال هنا تلك الدار الآخرة نجعلها لمن يا ربي ما قال نجعلها للفقراء والمساكين الآخرة ليست فقط للفقراء ولم يقل نجعلها للذين لم يستمتعوا في الدنيا نعوضهم في الآخرة لا إنما نجعلها لمن حملوا حملوا صفتين للذين لا يريدون علوا في الأرض على الآخرين والشيء الثاني ولا فسادا وبعض الناس مع الأسف إذا أعطي من الأموال بدأ يقصد يعني فعلا تسمع أحيانا والله ان من عام الحفلة وجامع عشرين مطرب وكل مطرب معطيه على الليلة مثلا مليون دولار طيب ليش أنت ماذا تستفيد فقط عزا واستخارا فقط هذا الذي عنده الذي يفعله أو تجده ربما أحيانا ينشئ ما ينشئ من أمور الفساد أو ربما أحيانًا ينشئها القنوات الفاسدة وهو غنياً بالأموال التي تأتي منها لكن مجرد إفساد في الأرض. طيب لو فرضنا أنه مثلا عندي أموال قارون الله يرزقنا بها في منشأ ولكن الفرق ما بيني إذا قارن أنا والله ما أعترف أنه هذا فضل من رب العالمين وهذا رزق عطائي من حيث م. لا أحتسب. هذا جائز في الحالة هذه. لا هو لا. هو ما في ما في عندك مشكلة في هذا. بل نحن مطالبون يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعمل المال الصالح للرجل الصالح ويقول عليه الصلاة المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. والله تعالى يقول فامشوا في مناكبها وكل من رزقه جمع المال ما في مشكلة. بالعكس يا أخي أنا ودّن إن عندي ملايين عش المشكلة لأجل انك لما تدخل إلى مسجد ثم ترى المسجد الفرش يعني غير نظيف ومقطع ما تذهب تتصل على التاجر فلان تقول يا أخي في مسجد بكلفني ألف ريال كم تدفع منها كان عشر آلاف خلنا خمسة عشر أرجو كلمة. بدل يا أخي ما أذل نفسي عند كل واحد. أرجع وأصرف من حسابي على طول، أصرف من زكاتي في إطعام فقراء رأيتهم فيه، يا أخي أنا كنت قبل قبل كم يوم في تنزانيا وكان عندنا بعض يعني اللقاءات، والله يا أخي تمر أحياناً ببعض المساجد، مرينا مسجد فإذا المسجد الفرش فيه نصف المسجد فقط مفروش والبويا نصف المسجد ما في بويا ما في ما في دهان، طيب هذا يحتاج ربما إلى خمسين أو ستين ألف، طيب هذا هذه من الذي سيتكفل بها؟ لو كان عندي مثل الأموال التي عند بعض التجار الذين يدفعون الخمسين ألف والمئة ألف والمليون وهو ما يدري عنها اصلا لقلت والله يا شباب الحمد لله نعطيكم من غير حساب لكن تحتاج احيانا أن ترجع وتكلمها التاجر وتكلم التاجر فوجود المال عندك بالعكس هذا أمر حسن إنما القضية كيف أتعامل مع هذا المال مع لذلك الله تعالى قال هنا تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوم في الأرض ولا فسادا، ثم قال والعاقبة للمتقين. للمتقين السعادة في الاخير والأنس والفرح والبعد عن العذاب يكون في الاخير للمتقين وليس لغيرهم الله يجزيكم خير شباب واسال الله أن يجعلنا ممن يهتدون بهديه لأن ترى يعني الوقوف على مثل هذه العبر كما قال الله تعالى فقص القصص لعلهم يتفكرون ويقول الله جل وعلا قد كان في قصصهم عبارة لقول الألباب ما كان حديثا يفترى رب العالمين ما افترى هذه القصص وهي لم تقع بل إنها وقعت يعني وحصلت لكنها مطالبون أن ننظر للعبارة التي تأتي منها سر الله أن لا من يعتبرون الله يذكره أنتوا أيها الأحبة أيضا سر الله أن ينفعنا وياكم بما بما قلنا وسمعنا وأن يجعلنا من يعتبرون فعلم بالكتاب والسنة ويقفون عند عجائبه ويؤمنون ب بمتشابهه ويعملون بمحكمة واسال الله جل وعلا أن يزيدنا واياكم مالا صالحا آمين يا رب العالمين الى شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته